لهم لهم فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ظ ل ا ل ا مما خطيئ أ غ ر ق وقال ا فأدخلوا نارا فلم يددوا لهم من دون الله فلم أنصارا لهم دون و من نوح ا ل رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارك ت م تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام、www. islam-call.com